سباَرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجٌ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَطَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رَحِيلَ فَتَلِّي مَن أَرَادَ أَيَّ ذَكْرَى أَوْ أَرَادَ شُكُورًا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم صدقو وقيامة والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف ولم يقتروا وكان بين ذلك طواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بهيات ربهم لم يخروا عليها صم بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها, تحية ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لَزَامًا